بسم الله الرحمن الرحيم والنجم ذا هوى ما ظن صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مروه فاستوى وهو بالافق الأعلى ثم جنا فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى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 إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا, فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحب موسى وإبراهيم الذي وفى ان لا تذر واذره وذر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّكَ وَأَبَكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ واحيا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذكر وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عليهم النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هو رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى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 افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا